فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تمته لأرجمنك لأرج وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتذرنكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلم اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّهُ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّرَ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًا وَاتَّقُوا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهدنا له من رحمتنا أخاهه نبيا وأنكر في الكتاب اسماعيل إنّه كان صادقاً الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله وبالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكر في الكتاب إبريس إنه كان صديقا مبيا وَلَفَعَنَاهُمْ كَانَنَعْلِيَ هُؤلَاءِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ دُرِّيَةِ آدَمَ مِنْ دُرِّيَةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلَنَا مِعَ نُوحٍ وَمِنْ دُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وإسرائيل. وممن هدينا وجدينا إذا غُتنا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة اضاعوا الصلاه واتبعوا الشنوى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 119. وكان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 111. ولهم نزقهم فيها بكرة وعشيا 112. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من تقيا